فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلو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 کلوم ج میا ترین سہت کو نفسین تم علا جانور لون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 كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لَكُمْ منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يومَتِعكُم م تَعَ حَسَنًا إ جَلُّ سََّ وَيُؤتكُ الذي فَغل فَغلَ وَإِن تَوََّ فَإّي أَخَافُُ عَلَكُمْ عَذاابَ يَوْومِن كَبيد إِ اللهَّ مَرجعَكُم وَهُو علىى كُل شيءَيْ قَدير